وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ يَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امته مؤمنه خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تم يُقِتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ والمغثره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيط قل هو اذى تعذب النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إِنَّ عُقْمَ حِرصٌ لَكُمْ فَاتُوا حَوْفَكُمْ أَن شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ